124. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 125. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 117. فتنادوا مصبحين 118. أن على حرثكم إن كنتم صارمين 119. فانطلقوا وهم يتخافتون 110. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 111. على حرد قادرين 119. فلما رعوها قالوا إنا لضالون 110. بل نحن محرومون 111. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 112. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 113. فأقبل بعضهم على بعض 112. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 113. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلا ربنا راغبون 114. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 124. إن كيدي متين 125. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 126. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 127. أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا 118. لتداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 119. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر